بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنتحل تحل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد ووالد وما ولد. بهذا البلد, بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الانسان في كبد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 أيحسب أن لن يقدر عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أهلكت مال عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أَيَحْسَبُ اللي يقدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يقول أَهلَتُ ما اللبداءأَحسِبُ أيحسب أن لن يقدر عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ يقول أهلكت مالا لبدا أَيَحْسِبُ الَّذِي يَقُدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ ما الْبَدَاءِ أَيَحْسِبُ الَّذِي يَقُدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَا هُنَّ جِدَيْنِ أَيَحْسِبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجَّعَ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَا هُنَّ ايحسب ان لم يره احد alam najalhu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadaynahu najdain ayahsib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 وَهَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْنِ أَيَحْسِبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجَّعَ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْنِ فَلَقُتَ حَمَلْ وما أدراك مل عقبه، فلقو تحمل عقبه. وما أدراك مل عقبه، فلقو تحمل عقبه. وما أدراك مل وما أدراك مل عقبه، فلقو تحمل عقبه. وما أدراك مل عقبه، فلقو تحمل عقبه. وما أدراك مل وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ وَطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ فَكُّ رَقَبَةٍ وَطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ فَكُّ رَقَبَةٍ وَطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ فَكُرَقَبَتنَ رقبتنا وطعام في يوم ذي فَكُ رَقَبَتِنَ وطعَامُ فِي يَوْمِن ذئمَسغَبَ فَكُ يتيمان ذا مقربة نوم سكينا ذا تربه يتيمان ذام قرابة نوم سكينا ذام تربه يتيما ذا مقربة و مسكينا ذا متربا يتيما ذا مقربة و مسكينا ذا متربا يتيما ذا مقربة و مسكينا ذا متربا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 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة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 فك رقبت أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة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 أَيَحْسَبُ أَن لم يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطُ حَمَلَ عِقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا فك رقبت فِي طعام في يوم ذي ذَا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة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 أَيَحْسَبُ أَن لم يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطَّ حَمَلَ عِقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا فك رقبت فِي طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا ذَا أو مسكينا كَانَ متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة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 أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لبدا يَحْسَبُ أَن لم يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطَ حَمَلَ عِقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا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 أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطُ حَمَلَ عِقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا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 فك رقبت فِي طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا ومسكينا ذَا أو مسكينا كَانَ متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة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 أَيَحْسِبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجَّعَ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُتَ حَمَلْ عَقْبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَهُ